どういうこと ك す ن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 قبل أ ن ينزل عليهم من قبله ل م ب ل س ي ن فانظر إ ل ى آ ث ا ر ر ح م ة الله كيف يحيي ا ل أ ر ض بعد موتها إ ن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير <تصفيق>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 الحمد لله رب العالمين و أ ش ه د ان لا اله الا الله ولي ا ص ا ل ح ي واشهد أ ن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من ت ب ي هديه ه وسن بسنته إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد ه فهنا سيقها ا ل آ ي ا ت بيان دلائل ا ل و ح د ا ن ي ة وذكر الله عز وجل أ ر ب ع صفات لا يشارك فيها غيره فقال عز وجل الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذ ل ك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون فهذه الصفات لا يشارك الله جل وعلا فيها غ ي ر ه فهو الخالق سبحانه وتعالى وهو الرزاق ثم رزقكم هو الذي يتصرف في خلقه بالموت و ب ا ل إ ح ي ا ء والكفار كانوا مقرين بكل ذلك كما ذكر الله عز وجل ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن و الله فلذلك وبخهم الله عز وجل ب ت أ ك ي د هذه الصفات فقال هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء واضاف الشركاء اليهم ل أ ن ه م ليسوا شركاء ه على ا ل ح ق ي ق ة و إ ن م ا هو ز ع م و زعمون <تصفيق> فلذلك نزل الله عز وجل سبحانه ع ن الشريك و ع ن ا ل ص ا ح ب ة و ع ن الولد فقال سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه مصدر يدل على تقديس الله عز وجل وتنزيه عن الشريك وصاحبته ا ل والولد وتعالى عما يشركون من ا ل أ ص ن ا م ومن ا ل أ ن د ا د ومما زعموه لله عز وجل مما يشارك الله عز وجل في زعمهم والتعبير بالفعل المضاع ل ل د ل ا ل ة على أ ن ه م على تجدد الشرك منهم و أ ن ه م لا يقتضيعون عن ذلك ولا يرجعون عنه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أ ي د ي الناس ل ي ض ي ق ه م بعض الذي ع م ل و لعلهم يرجعون وبسبب الشرك الحادث ي في ا ل أ ر ض وغيره من المعاصي كلما أ ح د ث الناس ذنبا احدث الله لهم ع ق و ب ة لذلك قال الله عز وجل ظهر الفساد في البذي والبحر ظهر الفساد النقص في الثمرات وفي ا ل أ ن ف س وفي ا ل أ ر ز ا ق والفساد في الهواء والماء والنبات وهذا كله من العقوبات التي حدثت بذنوب الناس لذا يقول الله عز وجل زهر الفساد في ا ل ب ر ي والبحر والبغر هو البر المعروف والبحر البحر المعروف ب ح ر ا ل هذا أ ح د ل اكبر او أ ن البر هو المدن والبلاد ا ل ب ع ي د ة عن البحر والبحر المصود ق فيه ا ل م د ن ا ل ت ي ي ع ن ي القريب ة من البحر أ و أ ن المصود ق بالبغر الصحاري ا ل ف ي ا ف ي ويعني وان المقصود بالبحر هو المدن كل هذه الاقوال أ ق و ل كل ل صحيحة هذه ا أ ص ح ي ح ة فالمقصود هو أ ن ا ل ز ن و ب و أ ع ظ م ذنوب الشرك فما دونه فهذه الذنوب هي من أ ع ظ م أ س ب ا ب فساد البر والبحر لماذا ل أ ن الله جل وعلا أ ص ل ح ا ل أ ر ض والسماء ب ا ل ط ا ع ة و أ ص ل ح ه ا ب ا ل إ ي م ا ن فالعمل بخلاف ا ل ط ا ع ة إ ف س ا د ل ل أ ر ض والسماء لذلك يقول الله عز وجل ظهر الفساد في ا ل ب ن ل والبحر بما كسبت أ ي د ي الناس ف ليس كما يفهم ظ ن يعني ليس ي كما من ا ل آ ي ة أن ا ل م ق ص ولكن د لن ي د ر إ ل ى الفم أ ن ا ل مقصود بالفساد هو أ ع م ا ل الناس لا المقصود بالفساد هو العقوبات التي كانت بسبب, بسبب ذنوب الناس ل ذ ا يقول الله جل وعلا لان الفساد في البر والباحر بما كسبت ايدي الناس الباه هنا هي بسبب ا ا ل ي أي ة بالسبب كسب الناس بسبب ذنوب الناس وغالب إ ط ل ا ق ا ل ق ر آ ن للفظ ن ا س ل ل الناس يراد به الكافرون إذن قوله, اذن قوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أ ي د ي الناس بسبب كسب الناس بسبب ا ل ذنوبهم ليذيقهم بعض الذي يعملون فظهور هذا الفساد هو العقوبات ا ل ع ا م ة ومن الفساد العقوبات ا ل ع ا م ة نحو الخسف والمسخ والزلازل وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� والبراكين وفساد الهواء وفساد الماء ل ي ر ي ق ه م بعض الذي ي عملوا يعني يقدر الله عز وجل هذه العقوبات ل ي ر ي ق ه م عقوبات من جنس أ ع م ا ل ه م بعض الذي ي عملوا لعلهم ي و ج ع و ن لعلهم ي و ج ع و ن عن هذه الذنوب وعن هذه ا ل أ ث ا م وعن هذه المعاصي ولذلك ثبت عند النسائي رحمه الله تعالى في سننه ان بسند حسن أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يعمل به في ا ل أ ر ض خير من أ ن يمطر الناس أ ر ب ع ي ن صباحا حد واحد وهذا يدلك على أ ن حدوث, حد حدوث المعاصي والذنوب وتعطي ومنها ت ع ط ي و كذلك تعطيل احكام الله سبحانه وتعالى ومن من من اعظم اسباب الفساد يفسد على الناس معايشهم ويفسد على الناس هواؤهم و م ا ء ه م ونباتهم كل ذلك بسبب بما كسبت ايدي الناس ا ذ ا هذه ا ل ا ي ة تقرر س ن ة ش ر ع ي ة وتقرر س ن ة ك و ن ي ة إ ذ ا أ ص ل ح الناس أ ص ل ح الله له م م ع ي ش ه م و أ ص ل ح الله له م هواءهم وماءهم ونباتهم و أ ر ز ق ه م وكلما فسد الناس وحادوا عن ط ا ع ة الله عز وجل عاقب الله عز وجل الجميع بعقوبات ع ا م ة ولذلك جاءت هذه ا ل آ ي ة لتقرير هذه ا ل س ن ة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أ ي د ي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا فهذه العقوبات ليذيقهم بعض الذي عملوا من عقوبات من جنس أ ع م ا ل ه م لعلهم يرجعون ثم دعا الله عز وجل عباده جميعا ومنهم هؤلاء المشركون على اختلاف أ ج ن ا س ه م وعلى اختلاف شركهم قل سيروا في ا ل أ ر ض فانظروا كيف كان ع ا ق ب ة الذين من قبل دعاهم إ ل ى النظره و إ ل ى ا ل ت أ م ل و إ ل ى الاعتبار باحوال السابقين من, الـ من, الـ من الامم كيف كان ع ا ق ب ة الذين من قبل أ ي من قبلهم فحذف المضاف ا ل ي ونوي معناه فبني على الضم أ ش ب ه الفعل ف أ ش ب ه هنا الحرف الاحتياجي إ ل ى المضاف إ ل ي ه فقال فانظروا كيف كان ع ا ق ب ة الذين من قبل كان أ ك ث ر ه م مشركين وهؤلاء ا ل أ م م ا ل م ا ض ي ة قوم نوح وعاد وثمود و أ ص ح ا ب مدين والمؤتفكات كل هذه ا ل أ م م أ ه ل ك ه ا الله سبحانه وتعالى وصارت أ ث ر ا بعد عين فدعاهم إ ل ى النظر و ا ل ت أ م ل في أ ح و ا ل هؤلاء جميعا ومن ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ع ظ ي م ة التي ثبتت في هذا المعنى ما رواه ا ل إ م ا م البخاري في صحيحه أ ن ه م ر د ج ن ا ز ة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أ ص ح ا ب ه فقال عليه الصلاه والسلام مستريح ومستراح منه فقال و ا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال و ا يا رسول الله ما مستريح ومستراح منه قال أ م ا العبد المؤمن فقد استراح من أ ذ ى الدنيا وعناتها إ ل ى الله تعالى و أ م ا العبد الفاجر فيستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب صلى الله ا ل ر ا م و ا ل ع ا ف ي ة و أ م ا العبد الفاجر فيستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب لماذا يستريح من العبد الفاجر وهذا هو المستريح وهذا هو في ش أ ن المؤمن إ ذ ا خرج من الدنيا أ ذ ه ب الله عز وجل عنه أ ر ا ح ه م من أ ذ ى الدنيا ومن عناتها ا ومن تعبها و أ م ا العبد الفاجر ف م س ت ر ا ح م ن ه ي س ت ر ي ح م ن ه البلاد والعباد والشجر والدواب ل أ ن ه يفسد عليهم معايشه ويفسد البلاد والعباد ويفسد البر والبحر ويفسد البر والبحر ف إ ذ ا كان ا ل أ م ر هكذا ف أ ق م وجهك للدين القيم من قبل أ ن ي أ ت ي يوم لا مرد له من الله يوم ئ ذ ي س ت ط ا ع و ن دعا الله عز وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه ا ل أ م ر هنا للنبي صلوات الله وسلامه عليه و ل أ م ت ه دعاهم إ ل ى ا ل م ب ا د ر ة بالخيرات اذا قال ف أ ق م وجهك للدين القيم وذكرنا أ ن إ ق ا م ة الوجه هو تعبير مستعمل في الانشغال بالشيء وعدم الالتفات عنه وعدم الالتفات عنه وعدم الالتفات عنه ي م ن ة أ و يسره يعني العكوف على هذا الشيء فاقم وجهك للدين القيم وهو ا ل إ س ل ا م و م ع ن ى لا تلتفت عنه إ ل ى غ ي ر هو التوحيد دين الله الدين الذي رضي ه الله عز وجل لعباده ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا هو الذي تمم الله به النعم اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا فالدين قد كمل وتم به النعم فلذلك فاقم وجهك للدين القيم من قبل أ ن ي أ ت ي يوم وهذا هو يوم القيامه ة لا ل مرد من ا لا ل ل ه مرد له من الله إ ن جاء هذا اليوم لن يرجع ولا ي ر ض أ ح د نعم. يومئذ يوم ي أ ت ي هذا اليوم ا ل ت د و ي ن هنا عوض عن هذه ا ل ج م ل ة ا ل م ح ذ و ف ة يومئذ ي ص د ع و ن يصيرون ي ص د ع و ن من الصدع م ع ن ى الشق أ ي يصيرون فريقين فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعير إ ذ ن قولوا يومئذ يصدعون ي ت ف ق و ن فريق إ ل ى ع ل ي ي ن و ف ر ي ق إلى أسفل س ان ف ي ي ق في الجنة و ف ر ي ن هناك ا ي ن ي ص د ع و ن ي ت ف ق و ن ك م ا ذ ك ر ا ب ن ع ب ا س ر ض ي ا ل ل ك و ن ه م ا و ك ذ اشخاص و غ ي ر ه الله م ثم حقر عز و ج ل م ن شأن ه ؤ ل ل ا ا ء م م ج ي ن من ك كفر ف فعلي ر اشخاص يعني من ك ف ف ر ع ل ي ه ت ب ع ة ك ف ر ه وعليه ر س م كفر ويقولون ف هذا ت ش ن ه م م ان هناك تجربه كفر ويقولون ان هناك تجربه كفر ويقولون ان هناك تجربه كفر ويقولون م ا ان هناك و م تجربه يمهدون, أصل يمهدون إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن ينام ماذا يفعل يرتب مهاده المهاد بمعنى الفراش يعني يسويه ويعده و ي ص ن ح ه حتى إ ذ ا نام لم يعني لم يتنقص عليه نومه كذلك المؤمنون فالمؤمنون في ب أ ع م ا ل ه م الصالحات في الدنيا مهدوا ل أ ن ف س ه م مهدوا ل أ ن ف س ه م حسن الرقاد في ا ل آ خ ر ة ف ل أ ن ف س ه م يمهدون و اختير هذا اللفظ ل أ ن بعد ذلك ا ل ح ي ا ة ح ي ا ة ك ا م ل ة فلذلك فرق الله بين الفريقين ليجزي الذين آ م ن و ا و عملوا الصالحات من, من فضله ولا يظن المؤمنون أ ن أ ع م ا ل ه م تبلغ بهم ما اعده الله لهم لا فلذلك ليجزي الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات من فضله لمحبته لهم ويضاه ه و عنهم فهو يعطيهم فوق ما تقتضي أ ع م ا ل ه م وكل أ ع م ا ل العباد حتى الرسل لا يدركون بها ا ل ج ن ة كما أ خ ب ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث في الصحيح لان يدخل أ ح د منكم ا ل ج ن ة بعمله قالوا ولا أ ن ت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتقمدني الله برحمه منه وفضل فلمحبته للمؤمنين ورضاه عنهم فهو يعطين فوق ما يقتضيه اعمالهم ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضل ولذلك ختم الايه بقوله انه لا يحب الكافرين انه لا يحب الكافرين لذلك خزلهم ولم يوفقهم ل ل إ ي م ا ن لكن هذا يدل على محبته سبحانه وتعالى للمؤمنين عنهم ولذلك ي ض ه عنهم و وفقهم وهداهم ل ل إ ي م ا ن ثم ع و د إ ل ى تعداد ا ل آ ي ا ت ا ل د ا ل ة على تفرده ب ا ل أ ل و ه ي ه وهذه آ ي ا ت كذلك يقضي بها كل عقل ب أ ن ه ا لا يشارك الله عز وجل فيها غيره سبحانه وتعالى ومن ت ع ا ل ى و آ ي ا ت ه أ أي ن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته و ل ت ج ر ى الفلك ب أ م ر ه و ل ت ب ت ك م من فضله لعلكم ولعلكم تشكرون ذكر أ ر ب ع آ ي ا ت في الرياح أ و ل ا ومن آ ي ا ت ه من آ ي ا ت ا ل د ل ة على وحدانيته وعلى تفرده ب ا ل أ ل و ه ي ة أ ن يرسل الرياح مبشرات فالرياح تبشر وطبعا استعمال الرياح لما ت أ ت ي الرياح م ج م و ع ة فتكون في الخير وعندما تفرض الرياح ف إ ن ه ا تكون في العذاب فارسلنا عليهم ر ي ح صرصرا في أ ي ا م ن ح س ا ت لكن هنا ومن آ ي ا ت ي أ ن يرسل الرياح م ب ش ر ة فالرياح أ و ل ا تبشر بالبطل وكذلك وليذيقكم من رحمتي وكذلك هي تذيق العباد المطر هي تحمل المطر للناس تبشر أ و ل ا إ ذ ا هبت الرياح ش د ي د ة فهذا بشرى بنزول المطر والمطر كما س ي أ ت ي سماه الله عز وجل رحمته فانظر الى آ س ا ر ر ح م ة الله كيف يحيي ا ل أ ر ض بعد موتنا إ ذ ا الرياح بشرى تبشر و الرياح التي هي من آ ي ا ت الله وكثير من, الـ من, الـ من الامور لا ي ت أ م ل فيها الناس ولا يتدبرون فيها فدعاهم الله عز وجل إ ل ى التدبر و ا ل ت أ م ل في هذه ا ل آ ي ا ت ومن آ ي ا ت ي فريح بشرى للمطر وكذلك ت ح م ل المطر للناس وليزيقكم من رحمته من رحمته أ ي من هذا المطر فالمطر هو ر ح م ة الله سبحانه وتعالى بالعباده يرحم الله به البلاد يسقي به البلاد والعباد والشجر والدواب و... ولتجري الفلك ب أ م ر ه وكذلك و يجري الله عز وجل بها الفلك طبعا الذي يركب البحر يعلم يعني ق ي م ة الرياح وكيف أ ن الفلك جميعا حتى السفن ا ل ح د ي ث ة تحتاج إ ل ى الرياح التي تسير بها ولتجري الفلك ب أ م ر ه نعم فهي يجري الله عز وجل بها السفن ولتبتغوا, من فضله ولتبتغوا بهذه ت غ و ب الرياح من فضله فتسيرون من فضله في البحار من استخراج الـ الـ الـ الـ الكنوز والزخائر التي في البحار ولتنتقلوا بها من من اقليم من الى اقليم ومن قطر الى قطر اخر حتى الطائرات بتتوقف على مسائل الرياح وعلى ص ل ع ة الرياح وعلى م ق ا و م ة الرياح كل ذلك فهذه من آ ي ا ت الله سبحانه وتعالى ولعلكم تشكرون فالتذكير بهذه ا ل آ ي ا ت حتى يحدث العباد بها شكرا على هذه النعم ودائما النعم يذكر الله بها ع ب ا د ة حتى يحدث بها شكرا و ا س ت أ ذ ن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان ع ذ ا ب م لشديد <تصفيق> ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات وهذا تسليه للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني لا تعبا كثيرا بعناد هؤلاء المجرمين فما يحدث معك فلك ا ل ا س و ة بالرسل من قبلك ففي هذه ا ل ا ي ة تسليه للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بذكي حال المرسلين قبله وكذلك وعيد للمشركين ب أ ن الله جل وعلا يتوعدهم ب أ ن يلقوا نفس المصير المحتوم الذي لقيه أ س ل ف ه م ممن كانوا على الشرك وعلى الكفر ولقد ارسلنا من قبلك رسلا إ ل ى قومهم فجاءوهم بالبينات ماذا فعلوا فكذبوا وعاندوا واستكبروا فانتقمنا من الذين اجرموا وهنا وهنا صلح بهم ولم يقل فانتقمنا منهم لا وانما قل ا فانتقمنا من الذين اجرموا ليدلك على ان بسبب اجرامهم انتقم الله عز وجل منهم وهذا يدل على ان الاجرام و ا ل ج ر ي م ة واعظم الجرائم الشرك والكبائر وكذلك ا ل ب ا ئ ر و ك ما دون الشرك من السحر ومن الكبائر كل هذا من ا ل إ ج ر ا م الذي يترتب عليه انتقام الله عز وجل من فاعلين ذلك فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا حقا أ و ج ب ه الله عز وجل على نفسه تفضلا وكرما لا يوجب ا ل ع ب ا د على الله عز وجل شيئا ت ع ا ل ى ا ل ل ه ع ن ذ ل ك و إ ن م ا هذا هو ا ل ذ ي أ و ج ب ه ا ل ل ه ع ل ى ن ف س ه و ك ا ن ح ق ا ع ل ي ن ا ن ص ك ا ل م ؤ من ي ن ك ق و ل ه ت ع ا ل ى إ ن ا ل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون ه ق و م ا ل أ ش ه ا د يكون هناك ا ف ا ل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل م ؤ م ن ي ن على ا ل ك ا ف ر ي ن و ه ذ ه ا ل ا و ر ة م ك ت ي ة إ ذ ن هذا ب ش ر للنبي صلى الله عليه وسلم وعلي بان الله جل وعلا س ي ن ص و على الكافي وقد فعل الله سبحانه وتعالى فلم يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا وملكه الله عز وجل من القبلها ولا ثم يعود السياق يفصل في أ م ر ر ي ح كيف أ ن ه ا ب ش ر ة وكيف أ ن الله جل وعلا ي ز ي ق العباد بها من رحمتي وهو المطر ف ي أ ت ي ز ي ا د ة ا ل تفصيل لما أ ج م ل في هذه ا ل آ ي ة الله الذي يرسل ا ي ا ه وتصدير ا ل آ ي ة ب ل غ ظ الجلاله ليدلك على أ ن ه لا يفعل هذا إ ل ا الله هو الذي اختص بذلك كقوله تعالى و الله أ ن ز ل من السماء ماء ف أ ح ي ا به ا ل أ ر ض بعد موتها إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يسمعون كذلك هنا الله الذي يرسل الرياح فتثير س ح ا ب ه ا ل إ ث ا ر ة بمعنى التحريك و ا ل ت س ي ر يعني تدفع السحاب ة تحركه الله الذي يرسل الرياح فتثير س ح ا ب ه فيبسطه في السماء كيف يشاء وهذه ا ل س ح ا ب ة والسحاب هنا جمع ا س ح ا ب ة فتخير سحابا جمع ا س ح ا ب ة يعني الرياح ت أ خ ذ السحاب فتحركه ف ت خ ي ر سحابا تسيره وتحركه كقوله تعالى وترى الجبال يوم ا ل ق ي ا م ة وترى الجبال تحسبها ج ا م ل ة وهي تمر مر السحاب كيف يمر السحاب ب ذ ي ح الله الذي يرسل ا ر ي ا ح ف ت ؤ ي ر ا ل س ح ا ب ة فيبسطه في السماء كيف يشاء قد تكون ا ل س ح ا ب ة مثل الطرس صغيرا ثم يمد الله عز وجل في ا ل س ح ا ب ة وتتسع ا ل س ح ا ب ة شيئا فشيئا حتى ت م ل أ ا ل أ ف ق الله الذي يرسل رياحة في ي ب ب ط ه في السماء كيف يشاء ويجعله ك س ف ن ك س ف ن ت ج د أ ن ا ل سحابي ك س ف ن يعني كتان ي ت ر ك م ب ع ض ه ا فوق بعض و ه ذ ه السحاب ة تتجو إ ل ى الى الـ الى الى الى ا ل الى الى م ل الى الى ا ل الى ا ل فيبدا يتراكم بعضها على بعض وهنا تجد تغييرا في لون السحاب ويجعله كسفا وحينئذ فترى الوادق يخرج من خلاله خلال جمع خلل والخلل هو الفرج بين الشيئين وحينئذ ينزل المطر من خلل السحاب ه ذ ا هو ت ف ص ي ل في كيفيه ة سبحان ا ل ل الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ي ل ا يقرأ و ل ا ي ك ت ب ي ع ن ي ل م ي ت ع ل م ل ا من ع ل و م ا ل أ و ل ي ن ولم ي ق ر أ م ن ا لكتب و ل ا شيء. و م ع ذلك م ث ل هذه ان ل ي ا و ن لكتب ا اولا ل ل ه عز ج أ م و ر ا ل ع ل م ان ل ل ح د ي ث ا آ يكون ع بعد ن ي ل ل هذه ا س ن ا ا ت وبعد و كل ل هذه ق ر ي ك ت ش ف هذا. ب و النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ينزل ا ل ق ر آ ن من العليم الخبير في فصل ه م أ م و ر لا عدل ه ه م بها العرب في ذ ا ك ا ل ت و ق ي د كيف ي ع ل م و ن ذلك لكن هذا يخبرهم الله عز و جل من آ ي ا ت ه لذلك يقول الله إ ذ اذا إ هنا في ر ي ا ح الله الذي يرسل الرياح فتشير سحابا يحرك ا ل سحاب من مكان إ ل ى آ خ ر ف ي ب س ط ه في ا ل سماء كيف ي م د ه ا ل ل ه ع ز و ج ل في ا ل سماء كيف يشاء وجعله ي ك س ف يشاء ف ا ل ا يتراكم ب ع ض ه ف و ق بعضه ف ي ت غ ي ر ل و ن ه إ ذ ا ن ا بنزول المطر فترى ا ل و a d ك بعد ذلك الفونه مرتبه على كل هذه ا ل ع م ل ي ا ت ها ت ر ت ب ل ك هذه ا ل ع م ل ا ت فترى ا ل و a d ك يخرج من خ ل ا ل ه من ق ل ي ه ف إ ذ ا أ ص ا ب به م ن يشاء من عباده وهنا الرياح والمطر يتخير الله عز وجل لها ا ل أ م ا ك ن أ ح ي ا ن ا في البلد الواحد في البلد الواحد تجد ينزل المطر في مكان ولا ينزل في مكان آ خ ر تدسير على الطريق مره ف البلد ة فيها مطر التي ليها ليس ه ا ل ي فيها مطر ف إ ذ ا أ ص ا ب به م ن يشاء من عباده إ ذ ا هم يستبشرون إذا هنا فوق حرف فوق. حرف يدل على ا ل ف ج أ ة إ ذ ا هم يستبشون مع ن ى ذ ل ك أ نزل ه ن عليهم ا ل م ط ر فاستبشروا بالخير و ا ل م ط ر حيا ة حيا ة لبلاد ل وحيا ة للبات ن وشجر ا ل ودواب ا ل وناس ا ل و إ ن كانوا وإن كانوا من قبل اي نزل عليهم من ق ب ل ه ل م و ب ل س ي ن إ ذ ا هم يستبشون بعد بعد الياس إ و ان كانوا من قبل أ ن ينزل عليهم اي من قبل ان ينزل عليهم المطر من قبله لمبلسين ازلين قنطين في ك آ ب ه مكتئبين ي أ ئ س ي ن وهنا قد يقول قائل طيب و ان كانوا من قبل أ ن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. لماذا ك ب ر الله عز وجل من قبله ومن قبله م يعني ا ل ض م ي ر يعود على المطر و هو ذلك وإن كانوا قبل ذلك و إ ن كان و ا من ق ب ل أ اي ن ز ل عليهم من قبله عادل ا أ م ر ممثل من قبله ل ل م ب ل س ي ن هنا يقول العلماء أ ن من قبله ن ا ل ت أ ك ي د من ع ى م ه م جدا وهو س ر ع د تغير الناس من ا ل ي أ س إ ل ى ا ل ا س ت ب ش ا ر مجرد نزول المطر ف ت غ ي ر و ن ب س ر ع ة جدا ً فتغير ت احوالهم من الياس ومن القنوط ومن الحزن و ا ل ك آ ب ة إ ل ى ا ل س ع ا د ة و إ ل ى ا ل ا س ت ب ش ا ر بنزول المطر والمعنى هذا من, من قبله ولكن م يجب ان يكون هناك ايام مثل هذا ا ل م ن ط ل ه التي يجب ان يكون هناك ايام مثل هذا المنطقه التي يجب ان يكون ه ن ا ل ايام مثل هذا المنطقه التي يجب ا ف يكون هناك ا ن ا م مثل هذا ا ل م ط ر ت غ ي ر ت أ ح و ا ل ه م ف ج ا ء ه ن ا م ن ق ب ل هذا د ل م ن ط ق ه التي ي ر ا ل ن ا س ب ن ز و ل ا ل م ط ر م ن ا ل ح ز ن و ا ل ك آ ب ة و م ن الإياس إ ل ى الاستبشار والفرح والسهو لذا يقول فانظر إ ل ى آ ث ا ر ر ح م ة الله فانظر إ ل ى آ ث ا ر هذا المطر وطار ا ل أ ر ض ه ا م د ة ف إ ذ ا أ ن ز ل ن ا عليها الماء اهتزت وضبت و أ ن ب ت ت من كل زوج بهيج سبحان الله أ ر ض شباء قحت فما ان ينزل المطر تهتز ا ل أ ر ض وترتفع ا ل أ ر ض وتضبط تزداد تخرج السماوات وحينئذ فانظر إ ل ى آ س ا ر ي و ح م ا الله كيف ي ح ي ي كيف يحيي ا ل أ ر ض بعد موتها وهذه من من آ ي ا ت الله سبحانه وتعالى والذي أ ح ي ى ا ل أ ر ض بعد موتها إ ن ذلك ل م ح ي ي الموت يحي الموت.、ولا. كما أ ح ي ى ا ل أ ر ض بعد موتها إ ن ذلك لمحيى الموت وهو على كل شيء ق د ي ر سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء إ ذ ن هذا فيه بيان لما يرونه والذي أ ح ي ا هذه ا ل أ ر ض يحيي الموت وهذا كان ينكرونه ينكر الكفار ولذلك ذكر في س و ر ة الحج البرهانين على البعث ذكر مراحل خلق ا ل إ ن س ا ن من عدم إ ل ى إ خ ر ا ج ه وكما س ي أ ت ي في هذه ا ل س و ر ة في في في اخرها وكذلك ذكر إ ح ي ا ء الله جل وعلا ل ل أ ر ض بعد موتها دليلين على البحث إ ن ذلك ل م ح ي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أ ر س ل ن ا ريحا فراوه مصطبا لظلوا من بعده يكفرون ولئن هنا اللام الموطئه للقسم ا ل ل ي يدلك ع ن ي ي على أ ن ما س ي أ ت ي هو جواب القسم ليس جواب الشرط ولئن أ ر س ل ن ا ريحا على هذا النبات الذي استبشروا به ف ر أ و ه ضميرهم يعود على ماذا ف ر أ و ا ماذا ف ر أ و ه مصفرا ر الريح أ ف س د ت النبات يبس النبات وجف فاتجه لونه إ ل ى ا ل إ ص ف ر ا ر ف ر أ و ه مصفرا ماذا سيحدث ل ظ ل من بعده يكفؤون يكفؤون يجحدون ما تقدم من النعم شوف التقلب الذي يحدث ل ل إ ن س ا ن هم ا كانوا في ي أ س وكانوا في قنوط ف أ ن ز ل الله المطر فاهتزت ا ل أ ر ض و أ ن ب ت ت النباتات فاستبشروا بها فهنا يخبر الله عز وجل عن جزع ا ل إ ن س ا ن مجرد ولئن أ ر س ل ن ا ريحا فراوه مصفرا ف أ ق س م الله جل وعلا لاظلوا من بعدي يكفؤون يجحدون ما تقدم من النعم ل ولذلك ا يكفروا من يكفر يجحدون نعم يجحدون بعده ل وتعالى ل ه سبحانه ف ف إ ن ك لا تسمع الموتى يعني هنا التعزية يعني دع هؤلاء هم يتقلبون في دعاك نعم هنا هؤلاء هم الله ل إ أجل محدد فإنك لا ل محدد تسمع م فإنك ا و ت و لا تسمع الصم جمع أ ص م الذي لا يسمع ا ل د ع ا ء إ ذ ا و و ل ا م د ب ر ي ن إ ذ ا ع ر ض و ا ولكن يجب ان ي ك م ن هناك ء ا ح ي ا ء ل ا ل م ا ل م و ي ن ا للمسلمين تعالى للمسلمين ه للمسلمين و للمسلمين و ب ل ل ج س ا د قبورا ل ه ذ ه ا ل ق ل و ب إذا ا ل آ ي ة ه ن ا لا ع ل ا ق ة لها بسماع الموتى ولا شيء وكانت إ ن أ م المؤمن ي ن ع ا ئ ش ة و ض ي ا نوته عنا ه استدلت ب ه ذ ه ا ل آ ي ا م على أ ن ا ل أ م و ا ت لا يسمعون و ا ل ا حديث د ل ت على سماع ا ل أ م و ا ت ب ع ض السماع النبي صلى الله عليه وسلم خطب ا ه يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان وناداهم ب أ س م ا ئ هل م ه وجدتم ما وعد ربكم حق ا ف إ ن ي وجدتم ما وعد ر ب ي حق ا وعم رسول الله ي صلى الله و عليه وسلم يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما انتم ب ي س م ع و لما اقول و ا من ه ام المؤمن عاش انكر ت ذلك وانكرها ا ليس في محل نحن ثابت صحيح نعم. وشواهد على ذلك وانه ل يسمع قرعا علي يسمع ولا ما يسمعش يسمع قرعا ع ا ل المشيعين له نعم. و كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم امام عبد ي م ر ب ق ب ل ر خ ي كان ي ع ر ف ه ف ي ا ل د ن ي ا ف ي س ل م ع ل ي ه ا ل ا رضا ل ل ه ع ل ي او ح ف ي ر د علي ه ا ل سلا م كما سببت بذلك النصوص ف ل ذ ل ك ا ل ا ي ة ه ن ا ل ا ت ت ع ل ق بذلك و ن م ا ت ت ع ل ق الموت هنا وكفا ر ف ا ن ك ل ا ت س م ع الموتى ولاتوسنوسوم ا ل د ع ا ء اذا و ل و ا مودي بين اذا ع رضو ا عن الوحي ا ل م ن ز ل من السماء وما انت بها ذ ه ل ع م ي عن ض ل ا ل ت ه م العمي لغينة. كان عندهم عمى عن الحق كقوله تعالى ومن كان في هذه أ ع م ى فهو في ا ل آ خ ر ة أ ع م ى و أ ض ل سبيلا إ ن ت س م ع إ ل ا من يؤمن ب آ ي ا ت ن ا فهم مسلمون طبعا إ ن تسمع سمعوني سمع الفه و ا ل إ ج ا ب ة و ا ل ا س ت ج ا ب ة السمع الذي ينتفعون به من ينتفع بذلك إ ن ت س م ع إ ل ا من يؤمن ب آ ي ا ت ن ا فهم مسلمون هؤلاء هم الذين ينتفعون بكلام الله عز وجل الحمد لله رب العالمين ص ل ى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آ ل ه و ص ح ا ب ه اجمعين